يقول يا ليسني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أية من نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في عبادي রুয় চুহলি بسم الله الرحمن الرحيم لا উপিমু بهذا البلد وَأَن تَحِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ قَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ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 فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً